الله. الصلاة والسلام على رسول الله اكتبت الموحدين بالبحر التعيبي يسعدها تقديم الشيخة الوصيفين ارضاه الله ورعا في محاضرات وفي سلسلة محاضرات في شرح كتابه منارات المقردين في عقيدة الموحدين وفي عقيدة التوحيد الموحدين. وهذا في عقيدة الموحدين موحدين طيب خير شاء الله مرر في عنوان الكتاب في كتاب ابن الله تعالى منرات المقربين في العقيدة الموحدين وهذا في يوم السبت الثاني عشر من ربيع الاول ١٣٤٤٤ الموافق الزامد أكتوبر ٢٠٢٢٠ ميلادي. شكرا جدا في, في القراب العربي النساء نتحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه المصطفين الأخير المصطفين المصطفين الأخير وعلى أزواجه الطائرات ومهات الأبنين أما بعد فتلك عقيدة آل الحديث والسنه والجماعه التي اعتقدها وأحبها حب واحبها وأحبها وأحبها و وأحب احبها و احب من عليها حتى لقى الله تعالى بها حتى لقي الله حتى لقي الله تعالى بها اي كف كف كف كف كف كف كف كف كف كف كف كف كف كف المقربين في عقيدة الموحدين المراد بهذا العنوان أن المقربين لهم منارات تضيء في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة الإسلام التي من الله تبارك وتعالى بها علينا وأنعم علينا بها تلك الدعوة التي تستمد نورها من عقيدة الموحدين وهم أئمة الإسلام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان عليها ودعا إليها وأمر الناس أن يستقيموا عليها وهي دعوة الرسل والانبياء وهي دعوة جميع أو جميع الصالحين من عباد الله المقربين فأينما وجدت تلك الدعوة فإنها دليل على أنوار نشرها الله سبحانه وتعالى في تلك البقاع وأينما حرم أهلها تلك الدعوة وتلك العقيده فهي بقاع مظلبة لا خير فيها ولا نفع فيها وديار التوحيد هي الديار التي استضاءت بنور الله تبارك وتعالى ونور الإسلام ونور الفطرة ونور التوحيد و... وبلاد الشرك والكفر هي التي أظلمت بالشرك والكفر والبدعة والضلالة والمعصية فكل ديار الإسلام ديار أمارها الله عز وجل بنوره نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء أما بلاد الكفر فكما قلنا والذين كفروا أولياؤهم الطاهور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قلده فهم في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحدهم يده منها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدر بسم الله الرحمن الرحيم دائما تبدأ الرسائل والكتب بهذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وقيل أنها نزلت مستقلة وقيل أنها نزلت مستقلة للفصل بين الصور وقيل أنها نزلت مع كل صورة يعني ملتحقة بها وقيل أنها آية من الفاتحة وقيل ليست آية من الفاتحة لكنها على كل حال مع اختلاف بهذا النظر هي آية في القرآن الكريم سواء نزلت مستقلة او جاءت في قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي على كل حال آية في القرآن الكريم والابتداء بها يسميه العلماء الابتداء الحقيقي لأنها الأصل في الابتداء للتبرك والاعتصام والاستعاذة وللأدب مع الله سبحانه وتعالى تلك علة الابتداء والابتداء الإضافي في قوله الحمد لله وهناك من العلماء من يبدأ بالحمد وهو ابتداء إضافي ومن العلماء من يبدأ بالبسملة وهو ابتداء أول حقيقي ومن العلماء من يجمع بينهما فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وهذا هو الأشهر في الابتداء فقوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا ذكرت للمصاحبة او للاستعانه أو كما يذكر أن الباء للسبب في بعض أقسامها والاسم في قوله باسم لفظ يدل على مسمى على مسمى المعروف ويدل على معناه فاللفظ هنا يدل على مسمى معلوم مخصوص ويدل أيضا على معناه لا نقول إنه يدل على المسمى فقط وإنما نقول إنه يدل على المسمى ويتضمن معناه أي ويتضمن المعاني التي تخصه <تصفيق> أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالباء هنا ذكرنا أنها تذكر للمصاحبة وللاستعانة وقدمت في هذا الاسم والاسم كما قلنا لفظ يدل على مسمى ويدل على معناه فهو ليس لا يستخدم في الدلاله على علم فقط وإنما يستخدم أو ما يشار إليه فقط وإنما يستخدم في الدلالة على المعنى وهذا خلاف لما ذكره المعتزل أنه يستخدم في الدلالة على المسمى دون معنى وهذا قول بطل لأنه أراد بذلك إنكار كلام الله سبحانه وتعالى والإمام أحمد أحمد الله عليه كان يقول الاسم للمسمى الاسم للمسمى يعني الاسم وضع للمسمى في الدلالة عليه والدلالة على معناه فالاسم إذا قلت إذا قلت قال الله فالمراد هنا المسمى وهو الله سبحانه وتعالى المسمى المعروف بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وسائر كمالاته وإذا قلت الله الله لفظ عربي فالاسم هنا في الدلالة والإشارة إليه الإشارة إليه لا يشترط الإشارة إلى المعنى وإنما إشارة إليه لكن إذا قلت قال الله فأنت تشير إلى المسمى وإذا قلت سبح اسم ربك الأعلى كما ذكر الله في القرآن الكريم أي سبح الله المسمى بذكر اسمه تعظيما وإجلالا سبح اسم ربك الأعلى أي سبح الله بذكر اسمه تعظيما وإجلالا هنا باسم الله البق هنا متعلقة كما يقول علماء اللغة بمحزوف شيء بحزوف تقدره فعل او تقدره اسم فعل يعني لو قلت ابدا تقول ابدا باسم الله واذا قلت المحذوف اسم فالمراد ابتدائي باسم الله هذا اسم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص يعني المراد ان هذا التعلق يفيد اختصاص الله سبحانه وتعالى او اختصاص الفعل الذي تقوم به بالله سبحانه وتعالى الله كما قلنا اسم عربي مشتق ومعنى مشتق يعني يدل او يتضمن معنى معروف مخصوص مشتق اشتقاق هنا اشتقاق تلازم وليس اشتقاق تولد من شيء قديم والمراد يعني مستقض من فعل ألهة يأله الهه وألوهة فهو مألوه وألوهة وإلهية فهو مألوه معنى مألوه يعني محبوب يعني تتوجه القلوب إليه يعني تصمد النفوس إليه وترجو سبحانه وتعالى وهناك من قال أن اسم الله اسم جامد يعني علم جامد ليس مشتقا وهذا غير صحيح فالتأله هو مشتق من التأله فهو دليل على أنه هو المعبود الحق سبحانه وتعالى الرحمن صغة مبالغه على وزن فعلان تدل على كسرة الرحمة في ذات الله سبحانه وتعالى وهو اسم لازم يعني اسم لازم يعني غير متعدي ولكنه يتضمن معنى ايصال الرحمة إلى المرحوم يتضمن هذا المعنى أن الرحمن لابد أن يكون رحيما والرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وهو اسم لطيف رقيق استوى الله عز وجل باسمه الرحمن على العرش فقال الرحمن على العرش استوى وفي هذا بيان أن العرش اكبر المخلوقات وإذا كان اسم الرحمن قد وسع العرش فإنه يسع ما تحت العرش فكل مخلوق خلقه الله يناله من رحمة الله سبحانه وتعالى ما يشاء قال جل جلاله، وقد أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ولكن الرحمة لا تكتب للكفار في الآخرة قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فهذه رحمة الله عز وجل في الآخرة لكن الرحمة في الدنيا منافع عامة وفي على الرسل والأنبياء يعني الله من رحمته أنه أرسل الرسل والأنبياء لعامة البشر الرحيم على وزن فعيل فهو راحم والمراد هنا يعني الذي وصل رحمته لمن أراد أن يرحمه قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال فجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فقوله وما رفنك إلا رحمة للعالمين هذه رحمة عامة مراجها الدلالة يعني أدلكم على ما يقربكم إلى الله وهذه رحمه من الله لعباده جعلها الله عز وجل في دعوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين الرحيم في قوله عزيز عليه ما عنتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقيق شفيق لطيف رؤوف بما يقع عليكم حريص على ألا تقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى حريص على اللطف بكم والرافه بكم والرحمة بكم صلى الله عليه وسلم متعلق بكلمة الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسألة الاسم والمسمى في قوله الاسم للمسمى لماذا قال الإمام أحمد الاسم للمسمى في الحقيقة إذا كان الكلام إذا كان اللفظ مجملاً يدل على معنيين مختلفين فلا بد في ذلك من التفصيل فالاسم قد يدل على علم وقد يدل على مسمى وما تضمنه من كفاءه و كثير من اللغويين وكثير والمعتزله تكلموا في تلك المسألة فقال بعضهم الاسم غير المسمى فقال بعضهم الاسم هو المسمى ولو قالوا الاسم غير المسمى يعني يدل عليه فهذا معناه أن كلام الله سبحانه وتعالى ليست أو كلام الله عز وجل قائما بالله عز وجل يعني هو غير الله وامرادهم من ذلك أي المعتزلة أن يقولوا أن القرآن مخلوق لأنه غير الله والحقيقة أن الاسم, أن الاسم يدل على الله كعلم ويدل على المعنى الم... الدال على هذا العلم بما تضمنهم المعاني لذلك ما محمد لم يقول الاسم هو المسمى ولم يقول الاسم هو غير المسمى وإنما قال الاسم للمسمى يعني الاسم وضع للمسمى في الدلالة عليه وعلى معناه وما تضمنه من صفات هذا هو رضي إمام أحمد ومن هنا يتبين أن أهل العلم يفصلون القول ولا يتكلمون بالكلام المجمل أما أهل البدع فإنهم يتكلمون بالكلام المجمل غير المفصل وهذا هو الفرق بين العلماء وبين غير العلماء العلماء يتكلمون بالدلائل المحكمة او بالألفاظ المحكمة أما أهل البدع فانهم يتكلمون بالمتشابه وبالمجمل وبما يحتمل اكثر من معنى ولا يفصلون القول. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونكتفي بهذا القدر على أن نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته